Bismillahir Rahmanir Rahim Ata amru Allahi fala tasta'jiluhu Subhana huwa wa ta'ala amma amrihi 'ala السماء والارض بالحق تعال عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها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 إن ربكم لراو ف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائ جَمْعَيْن هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق Sama تذكرون przekonana, że w الله لا nie ma الله لغفور uczucia, والله يعلم ما tym, وما تعلنون والذين يدعون من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 109. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 110. قد مكر الذين من قبلهم الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤه قون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 Sytuacja jest taka, że nie ma znaczenia dla człowieka, że nie ma كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأشابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ من شيء نَحْنُ ولا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 يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون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 ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا, سجدا لله وهم صِيبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ بهم ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لَتُسَألُنَّ عن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 يمسكه على أَمْ أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مفل السعوء ولله المفل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 شيطان أعمالهم فهو Sama nie ma prawa, ale nie ma prawa. Sama nie أن عامل عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن لبنا خالصاً إغلى ومن ثمرات مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ من الجبال بيوتا وَمِنَ الشجر Śmierć fesluki temu, jakim jesteśmy w tej porze, jakim jesteśmy w tej porze, jakim jesteśmy w Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie لا Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقٍ هُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَالِلٌ كَرِيمٌ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 Żyjemy w tym وَلَا że فَلَا الله لا يقدر على شيء وما رزقناه منهم رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ مثel الرجلين 112. Aحدهما أبكم لا يقدر عَلَى Nie وَهُوَ كَلٌّ عَلَى 114. أَيْنَمَا jest لَا celu بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر السات الا كلمح البصر او هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم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 Allah جَعَلَ لَكُم مِمَّ خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِي لَتَتْقِيَكُمُ الْحَرْرَ وَسَرَابِي لَتَتْقِيَكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتَمَّ عليكن لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم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 إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم سيهم وجئنا بك شهيدا عليها أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من وَتَأْنُكَا تَتَّخِذُونَ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَقْدَمُ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ تلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء. قدم فتزل قدم بعد ثبوتها صالحا من ذكر są to وهو مؤمن فلا zadania, są to اقْرَأ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا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 وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ صدرًا فعليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن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 Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca نَفْسِهَا pani przewodnicząca komisji, pani przewodnicząca komisji, pani przewodnicząca komisji, pani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 ولا تقولوا لما تَصِفُ السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل Śmierć się nam na وَمَا łonie, ale przede wszystkim zacznijmy صلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا للنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراج